أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم آذن أم لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم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 أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يردعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وما البقر يجعلون اصابعهم في مِنَ من الصواعق حذرا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم اؤمن بهم ألم ما أنبأهم بأسمائهم؟ قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا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 فأخذتكم الصَّاعِقَةُ وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَضِيَّةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها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 قال دع لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإننا إن شاء الله لا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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون, تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ومشرى للمؤمنين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 وما يكفر بها إلا الفاسقون، وأكلم عهده عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون.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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فسنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها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 الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من نعم ساد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يضغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 وَاصْطَفَىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بني إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 قل اتحاد دونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ إِلَّكَ أُمَّتُمْ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَذِنَّ رَأَتْ قَلْبَ وَجِهَكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُودُهَا كُمْ شَطْرَهَا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 وحيثما كنتم فواللوجكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من إيمت عليكم ولعلكم تهتدون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 يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التَّوَّابُ الرحيم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 ان النماء حظ عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما الا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه وأت المال على حبه ذوي القبضة واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العِدَّة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا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 مُلِينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت سلعزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْسُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسوا الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافرا فأولئك حبطت أعمالهم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 ولا أمّة مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركه ولو أعجبكم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 فَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَفْوُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ تَقُرُونَ ولا يحل لهم أيكتم ما خلق الله في أرحامه إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاد والدة بولدها ولا مولود له بولده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 والله بما تعملون خبير ولا دُنَاحَ عليكم فِي مَا علّتتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم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 على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرض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 من ذا الذي يقرض الله قضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 مملكه ما يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم.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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهم الصابرين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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم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 قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقال انفصام لها والله سميع عليم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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى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 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه، ولا أذى لهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ماله رئاء الناس رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَلُ الَّذينَ ي فِقُونَ أَموَالَهُ مُ بتِ غَ أَمَ الضَّاتِل وَتَثْبتَ مِن أَمفُسِهِمكَ مَثَلِ جََّه جََّةٍ بِضَبوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْأُكُ لَهَا ضِعفَيين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب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 ولا تيمم الخبيث منه تفون ولستم باخذيه إِلَّا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأتون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 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا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 وأن تصدقوا خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وان يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَظُنُّونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تَكْتُبُوهَا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَمَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَتُرْهُمُ الصَّدَقَاتُ